الاحسان للانتاج الاعلامي والتوزيع ع تقتلها إلا, إلا الله غ ي بقيم ن يغيرنا ا بأنفسهم حتى ت خطار للرسول الأكرم للرسول واتبع يوحى إليك, إليك هذا اتجاه. أصبح الآن منه محمد هو اتبع. وهناك أيضا نداء、للنستمين. وللناس جميعا هتستكيرس تقول نزلت رسول للآية عن افلام ل ر نحن منصاب ا م ن م ما ي كتاب الله فيك إلى أول سورة الأعراف ربنا ع انزل ل ل صلى الله ر س و وسلم لام عليه ألف لا صاد كتاب ن اليك فلا يكن في صدرك حرج منه هكذا يقول الله سبحانه وتعالى بهذا الاسلوب أ س ل و ب ب ه ذ ا ل أ الواضح、البين. الواضح ب ي ا ل أَلِفْ لَا سَادْ مِنْ كتاب انزل إ ل ي ك فلا يكن و في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين هذا, هذا امر الله سبحانه وتعالى للرسول وبعدين خطاب الامه اتبعو م ا انزل اليكم من ربكم ولا تتبعو ا من دونه أ و ل ي ا ء قليل الماتزل ي الوك من ربكم ولا تتبعو ا من دونه أ و ل ي ا ء قليل ا م ا ت ذ ك ر و ن ق ل ي قليل ل ا س م ع ب ا ل ل عليكم ه هذه ص و ر ة ا ل آ ن م ا يشك فيها احد اول ص و ر ة الاعراف ا د ر ل ص و ر ة واسمع ربك ان يظن الرسول فلا يكن و في صدرك حرج منه اياك تذيك ا ل ا ي ة وتقول م ش ت انا لو بلغت هذه ا ل ا ي ة بصفتك الناس يتالموا الناس ي ت أ ذ و ا الناس يفروا لا لا لا لا لا لا لا ل تبلغ ا ل ا ي ة كما ا ن ز ل ه ا الله لا لا لا تقرعها وتبينها كما اراد الله لشاء الله والخطاب من بعدهم و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء العلماء ورثه ا ل أ ن ب ي ا ء العلماء ومن بعدهم ا ل أ م ة كلها وغبنا ب ن ا س ح و ت ع ل ى في شيء ف الدين لا تجامل ه احد انما اقول الحق و ا ل آ ن م ش ك ل ة المشاكل وما ن ل ا ق ي ه من أ ذ ى و أ ل م إ ذ ا سمعنا احدا من إ خ و ا ن ن ا المسلمين على ط ر ي ق ة الجهل مثلا جهل وجلس وقال يا فلان او جام, جام قل ا يا ف ل الله ن و ق ا ل ي اصبحت الله ا م ش ك ل ة المشاكل مشكلة المشاكل واصبحت ا ل ت ع ل ي ق ي ل والقال واذا قلنا ان الله حرم على المسلمين دعاء غيره وان الله فرض عليهم ان يدعوه وحده كما قال هو تقدست اسماؤه وقال ربكم ادعوني استجب لكم قائمه ا د ل ل القيامه ل ومن ن لا ل يستجب إلهي القيامة و هل التكفير ا لهم في ملك احد هل يستطيع احد يكفر ان هل استطيع يدعم الانسان مسلم آيات بينات أنزلها الله سبحانه من فعل كذا, وعمل كذا, وعمل كذا من, أهل الجنة. من فعل ومن ع ل وعمل كذا كذا م أ هنا ل ل ا ج ة من فعل ك ذ وعمل وهذا هو هو من منهج أهل الله القرآن كذا الله هو الذي بين. هو الذي بين. فمن بارك هو ل ذ ي بيّن ب فمن هنا ا الله فيكم أ س أ ل الله أ ن يثبتني واخواني المسلمين جميعا ب أ ن نقول ك ل م ة الحق وكلمة الحق هي التي هي أ ت ت بكل ا ل أ ذ ى ل ر س و ل صلى الله عليه وسلم ولمن قبله من ا ل أ ن ب ي ا ء ولكل من يدعو الناس إ ل ى التمسك بكتاب الله و س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحدث في التوحيد بوضوح أ ن من دعا غير الله شرك ا س فعلينا ا ل ه شرك حلقة غ ر الله ل يبحر ان ل ل طاذ باعتقاد ي نتفقه النظر هذا و م حيات الناس ذ ا الشرك هو بعينه في ع ل ن أن نتفقح ا في ديننا وعلينا أ ن نتبصر في ديننا وكلمتنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه ا ل ي ا قليلا ما ت ت ك ر و ن رجع المسح بارك الله فيك فتش ا ل ق ر آ ن اقرا الصوره ة ا ل من اول الصوره اقرا الاغاثه توجي اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون بل قليل, قليل, قليل مش كتير بس ميز انتم ؤ م ن اؤمنوا د ك انتم ي ي آدم س ن ا ح د وهكذا جاءت أَوْلِيَاءَ بهذا جاءت ا ل ن ف ب ه ذ ا ا ل ح بهذا ا ل ت ب ي ا ن وكلمه معروف معناها من ولي معرفه و م ع ن ا اوغامها م ف وقد ي ج و ز ك ل أ و ل ي أ ب و ك و ل أ م ر ك أ خ و ك ا ل أ ك ب ر و ل أ م ر ك امك و ل أ م ر ك الحاكم و ل أ م ر ك وكذلك من يعتقدون فيه أ ن ه ا ل آ ن عبد الله فصار وليا لله و أ ع ط و ه صفات م صفات الله سبحانه لذا كل من يعتقد ف ي ه أ ن ي ل ي يضر من شاء يصدع من فوق يقتل ويفتح له الرزق هذا مستحيل, هذا مستحيل ايمانا ل إ و ا ت ب ا ع وهي التي قال الله عنها بوضيح الا المصلين الذين هم على صلاتهم د ا ئ م ي ن والذين في اموالهم حقا معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من ربهم إن عذاب ربهم الشقول يشفقون إلا على أزواجهم ما أو أيمانهم ملكت مليمين غير ابتغى العادون ا ل و ل ن ك في ش ه ا د ا ت ق ا ئ م و و ن ا ل ذ ي ن هم على ل ص اولئك ا م ح ن في جنات المكرمين ه ؤ ل اما ء ه ل الله أ ما قال الله انهم يعطي الجميع أ و يستجيب الدعاء هذا ما ليست من ليست أ عباده وخشوع س ج و د من الله ر ب ا ل ل ع ا م ي ن ه ذ ا وسجود ل لله عمل ب م العالمين أمر ا ل ه ه وهذا فرض فرضه الله علينا و أ س أ ل الله تقدست اسماءه ان يجعلنا اياكم من اوليائه المخلصين المحبين لله سبحانه وتعالى المؤتمرين ب أ م ر ه والمؤتمرين بنهيه هذا يجب أ ن يعلمه الناس قليل قليل من التذكر ق ل ي ل ق ل ي ل م ن ا ل لعيذنا ت ذ ك ر ما هو الدين وما هو ا ل ش ر ي ع وما هو الحق وما هو الباطن قليل من نظره الى المجتمعات التي نعيش فيها لا اعرف اننا سرنا في هذه الاسلام في هذه الاسلام ليس لدينا الحياه ليس ل ن ا الشارع ليس ل ل س و ق ليس ل أ ي مكان ترى العجب العجاب و ا ل آ ن على اسمين ا ل م س ا ل ا ل آ ن ا ل م س س م ي ن على وسك على وسك استعداد للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ق ا ن المسلم يجمع الاحتفال ا بمولد ب ا ت و ب د ع قامت ا ل ق ي ا م ة أ ن ا أ س أ ل سؤال عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا ثلاث وستين سنه منها اربعين س ن ة قبل ا ل ن ب و ة و ا ل ر س ا ل ة هل في يوم من ا ل أ ي ا م أ ه ل الرسول صلى الله عليه وسلم قال بنته جده عمه هل قال ا ده ل يوم الفرج فيه رسول صلى الله عليه وسلم محتفل به سؤال أضع بعد بعد سنة والرسالة أنا أمامكم ولازم واضح الوضوع ذات النبوة كل أضع أكون معكم بعد بعد كده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ا ة ن ب ث وعشرين الله سنه على نبي الرسول ل ياتيه يوم ا ل ر و ل ي من الله سبحانه ل يوم هذا, هذا, هذا من بعد ذلك خلافة أبو بكر الصديق الله وتعالى ي الرسول ل ع ر ف و ن عمر الخطاب رضي الله عنه وهو الذي ه و الخلاف من بعد أ ب ي بكر جلس في خلافته ما شاء الله هل يوم من ا ل أ ي ا م قال لهم هذا اليوم كذا ولكم كذا ن ب ع ل كذا جاء إثمان عثار بن رضي الله عنه رضي ذنيره الله الذي الله عليه من و ش ر ف ه وكرمه ب أ ن تزوج بن كي من بنات الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل هذا أ ب و زوجاتي أ ح ت ف ل به ن ع م ل له كذا هل فعل هذا أ ن ا أ ط ر ح هذه ا ل أ س ئ ل ة للعلماء و أ س أ ل الله أ ي عالم يعرف الحق هذا ويكتمه أ ن ا أ س أ ل بين يدي الله يوم ا ل ق ي ا م ة ا س أ ل بيني د ب ي الله يوم القيامه ل أ ن ه انا متهم إلى ا ل آ ن وهابي خمسي ا لا يحب الرسول بينه هل يقوم هز فعل الرسول بن أخبال عفان علي بن ع ب ي طالب رضي الله عنه أ ب و الحسنين جود ف ا ط م ة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل, الخليفة الراشد هل احتفل بنوبه الرسول صلى الله عليه وسلم نترك عهد الصحابه الأيمنة هذا الامام ابو حنيفه رحمه الله وأسكنه فسيح هذه كتبه مدينة مؤلفات مدينة موجودة بين المسلمين هل كتب مدونة مؤلفاته مدونة تتداول المسلمين بين رحمه الله و أ س ك ن ه فسيحه ج ن ا ت والذي يدرسه في كان م ج ن ك ذ ا ت م كذا هذا ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله و اسكنه ف س ي ح جلاته و أ ي ض ا ا ل إ م ا م أ ح م د بن محمد اسكنه الله ف س ي ح جلاته و رحمه الله م من و ب في ه ذ الله و بعد هذا كله جداً يؤمنني جدا أ ن أ ر ى رجالا في موضع العدل في م و ض ع الحكم في م و ض ع المسؤوليه ة و ب ع د يقول في الحقيقة يعني يعني لك أصل المولد في بدعة لا بضعة يعني لكن يعني زمن الفاتنين ولكن س أ ق ر ه المسلمين وما في ذلك أ ن ك ر إ ل ا ا ل و ه ا ب ي ة أ ن ا أ ت س ا ء ل سؤال بارك الله فيكم أهي دين محمد اهناك و ا ب ي ة أهي و ه ا ب ي ة في س ي ا ل اسم ا ل و ه ا ب ي ة لكنني ا س أ ل الله أ ن يجنبنا سوء الظل و ا ل ف ت ن ة التي حلت بالمسلمين و أ ن ا والله وبالله لك الله لا أ د ا ف ع عن أ ح د أ ب د ا إ ن م ا أ د ا ف ع عن دين الله ولكن يجب أ ن أ ق و ل للمسلمين جميعا أ ن يعرفوا الحق و أ ن يقولوه هل أسألكم الله أسألكم الذي خلقكم ي وما من ل ل أ أنا ي جيت ا ا م م في سبب ج د هنا د الوهاد أسألكم الله الذي خلقكم أنا أقول لكم الذي تعالى رسوله ا العالم الجهيل ل ل ه إنه المظلوم ذلك ي الا سبب الاستعمار وحب ا ل ر ئ ا س ة وحب ا ل د و ل ة ولما ارادوا ان ي ف ر ا ل م س ل م ي ن ع ن المده الذي ذكره هذا الرجل ا ل إ ي م ا ن الذي أ س أ ل الله أ ن يجزيه عنا وعن ا ل إ س ل ا م خير الجزاء ارادوا يسوه بعيده مختصر ا ل س ي ر ة هذه الخمسه كتب انا ق ر أ ت ه ا واملكها الان لكن اقول بكل جرائه هل هناك من المسلمين من تعرض على هذه الكتب قال انها ل ل باطلة قال ه كده كتب كده كده ك اعترضوا سبحة سبحة عليها اذا ا و كانوا ا مصادقين اذا مجي صحيح ي ان عارفوا الرجل ف ل ل لماذا لا ينقضوا كتب ه و ك ت باطله موجودة ل لماذا لا يقولوا قال ا ينقضوا كتابا فنان ن في في كده كده ت سبحة ي ع ان ت ك م عن اي ي كتاب ف مخالفهم الشريعة ا ق ومن ل ك اقول اجئت مرات وقيد لكم كده بكتبه في صفحة بعد ا عشان تعرف الحق الباطل ان هذا الرجل اشهد الله العكيبتي تعرف مع من اقول لاخلاصه وصدق مع الله وصدق ثم وهذه نوته سبب ح ا وتعالى ن ه التوحيد ر ك ا ل ه في د ع ه م ن صبب ا ل ت و الخالص اقام الله الان د و ل ة و ا ح د ه في العالم كله في شماله وجنوبه وشرقيه وهي الدوله العربية س قامت على أساس أشهد أن لا على إله إلا الله أشهد أن ن محمد ر س و ا ل ل وهي ا ل د و ل ل ة ا ح ي د ة التي احترفت بشرع الله والتي ليس فيها قانون إ ل ا شريعه ة ا ل ل وأسأل الله أن يديم عليهم هذه النعمة وأن وأن أقول أحد أو أن النعمة سبحانه عن ناس لكن يديم عليهم يثبتهم يرزقهم يجب أن يعلموا دفاعا ما ثم الطعام على الحق الإخلاس لله والله بالخلف هذه هذا هذا آه يدون بروش من السعودية اقول ل س ع و يدون د ي ة العالم ا ل إ س ل ا م ي ب أ س ر ه وعلى ر أ س دوله ن ذ ا ت ه أ ن ه م يذهبون إ ل ى ا ل د و ل ة السعوديه ة ا ت ه ل يطلبون دارك ي منها العون الى المدد س ا ج التي ا ل أقيمت في س و ا والله وبالله مساجد أنسار السنة لا تساوي واحد على من المساجد التي أعطتا الحكومة بالآلات فلماذا لماذا لماذا لماذا لا أن لا بستان المسؤولية ن من على مئة يرحمن تنفي ا ا ل ل ك من ده لم يقله شخص مسؤول انا لا كنت اتعرض عليه لكن يجب ان نرى لقل الناس اتبعوا ما اجر اليكم من ربكم ولا تتبعوا من د ي ن ه اولياء ق ل ي ل ما تذكرون ومن اراد ان يعرف شيئا ء يتحضّل وهي جدّة خ خ ل ت ي ن ناس من عالم الحرم مهابية وكلام ا يقول قبل يمشي وخمسية في ده ت ق اتقوا الله اتقوا القرآن ا الله الله عباد الله الله الله امّة الله محمد امّة ف ي في ج ب ان نكون ا ل ص د ق والديان دا كلمة <تصفيق> آه ان شاء الله انا اردلك على الايه د ي الاخ عنده عن ي س أ ل ا ل ا ي ة في س و ر القران يقول فطاف عليها طائف من ربك فهم مائلون ا ل ا ي ة في سوره النوم ي ح و ل يستفسر ع ن ا ل ا ي ة ديه ولكن اتم درسيه ان شاء الله و ا ج ي ب على هذا الامر بعدين قليل ما تذكر قليل من التدبر يعود بنا أ ن نعرف أ ن هذا الدين دين الله دين, أتمه الله دين اكمله الله دين ح ذ ب ه الله ديننا محفوظ محفوظ إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة ديننا ليس ك ا ل ي ه و د ي ة ولا ك ا ل ن ص ر ا ن ي ة ديننا دين شامل كامل ح ذ ب ه الله و أ ت م ه الله ونحن جميعا س ل ا ث ي ك أ س ن ا ن ا ل م ش ت ولله ا و بالله لا نعرف من هو أ ع ل ى منا د ر ج ة يوم ا ل ق ي ا م ة الله هو الذي يعرف ا ل آ ن كنا في ص ل ا ة صلينا مع الامام ص ل ا ة المغرب ورب ا ل ك ع ب ة لا أ ح د منا يعرف مصير تلك ا ل ص ل ا ة هل تقبلها الله هم هم ام رداها ام تقبل منها شئ أ م لم يتقبل ذلك ع ل م الله وحده لا شريك له نحن نقول المسلمين نحن نعلم الهيد. الهيد وحده. نحن لا نعرف من هو ومن وحده الصالح هو لكم لا علم الغيب الغيب لله لا الطالح هو اللهم يقول رب اجعلنا من الصالحين نحسن الظن في كل من ياتي إ ل ى بيوت الله كل من يقوم الصلاه كل من يصوم رمضان كل من يحزن فيه الظن لكننا لا نستطيع ان نجزم بصلاح احد او ولاء احد وايضا لا يمكن ابدا ان نقر او نقول للناس أ ن هناك طريقه بعد طريقه محمد صلى الله عليه وسلم و ا ل ق ر آ ن شاهد عدل و س ن ة الرسول صلى الله عليه و سلم بينت ا ل م س ل م ي ن فعلينا أن نعقل ن ن د ي ان ح نعقل لا ن د إلى لم لعنى مبدأ يمهي عندما كنا نحن أنصار ما أبداً أنصار ناس كنا م ل ن أخذنا على أنفسنا إما ما ه ديننا ا ل م لا ع ل ل إلا, نعبد الله إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بس ما نعبد الله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم شيء على الرسول على العين والرأس ه ما بسنة بس نعبد بطريقة ثبت عن شيء ما سبتها الرسول هذا نتركه هو ل د فليحذر ما بارك ل ه ف ك م ولهذا ل جادين نسعى ن ص إخواننا إ المسلمين الآن لأنكم سمعتم ا الذين يخالفون عن امرك ان تصيبهم فتنه ان يصيبهم عذاب اليم امر ا أمر ب ش ر ا ث ا ن ي أ م ر رئيس د و ل ة أ م ر ح ا ك م أ م ر ولي هذا أ م ر محمد صلى الله عليه وسلم أ م ر الذي أ ر س ل ه الله ر ح م ة للعالمين فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه وهكذا اصبنا بالفتن الفتن التي ما بعدها من فتن بسبب اعراضنا عن كتاب الله بسبب اعراضنا عن سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلينا بالمحن ابتلينا بالغلا ابتلينا بالجوع ابتلينا بكل شيء بكل شيء السبب لاننا خرجنا عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى اكد لهذه الامه واتاها بالضمان الربائي قال تبارك وتعالى يقول الله ا سبحانه وتعالى يقول هذا الكلام لا نتكلم الا بالحق م ا نعمل إ ل ا بما يرضي الله م ا نعمل إ ل ا ما فيه الذي يقربنا إ ل ي ه سبحانه ب ط ر ي ق ة الرسول صلى الله عليه وسلم نسعى لتعليم المسلمين ا ل ق ر آ ن ن س ع ى لتعليم المسلمين س ن ة الرسول ل ن ح ا ف ظ على ديننا وقوامنا وها انتم اليوم ترون في كل منطقه في كل شيء ظهر الفساد في البر والبحر في كل شيء في كل شيء يعني تجد دخلت فيها من الله دخلت فيها الفتر شيء شيء يعني الأشياء الأشياء المبينة الأشياء المبينة كل كل كل ذلك المشروعة دخلت العبث الله دخلت يتعلموا يتعلموا عليه من تجد بسبب هذا ما نملكه الذي نملكه فقط ان نقول هذا حق وهذا ب ا ت ل و الناس الله اعطاهما ا ل ع ق ل فليحكموا علينا بما يحكمه لكن والله وبالله ل ي عمر اي الرسول صلى الله عليه وسلم هم إخواننا في الله ويحبون في الله ل أ ن المسلك واحد والطريق واحد وعلى هذا ا ل أ س ا س نحن نسير جميعا على متابعه الكتاب والسنه ة واستمعوا قول وتعالى الرسول وسلم رسول السماوات والأرض هو فآمنوا و الله سبحانه الله يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي لا إله إلا س يأمر إليكم ملك عليه إلى إن إله صلى قل له بالله ل يحيينه ر النبي ا ل أ م ي ن الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تعتدون واتبعوه قالوا عصوه قالوا واتبعوه واتبعوه لعلكم تعتدون يا إخواني الله يرد عليكم افهموا ماذا أقول. يا الله ماذا يا والله لا سبيل لنا ولا سعادة ولا ندابة إلا بالتوبة النصور سبيل لعلكم عليه مش لعلكم عليكم أمة محمد أقول والرجوع إلى الرسول صلى الله كان ولذلك يرد عليه فيكم وسلم كونوا اقل شيء منصفين كونوا اقل شيء انتقموا ك ل م ة الحق أ م ا الدعايات ا ل ف ا ر غ ة أ م ا الوسائل ا ل ك ث ي ر ة البعض منهم م ت ا ل م ل م ا ذ ا ل أ ن الاخ م ل ج و ب يعمل د ر س في الصباح ماذا في درس الصباح ماذا فيه في آ ي ا ت ا ل ق ر آ ن ي ة فيها حادثه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن صدق الله حيث يقول يريدون ل ي ط ف ئ و ن إ ل ى الله باخوانه والله متم من نوره ولو كره الكافرون هو الذي أ ر س ل رسوله بن ه د ا و د ي ن الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فنحن الله صحيح. نقول الشرك موجود في هذه الأمة. نقول يا صحيح في في عباد الله الشرك الأمة الشرك قائم في البلد يجب موجود أن, يع... الألما أن للناس ويجب ا ل ن ا س أ ن يفهموه ا س ان ء و أ يتبعوا العلماء, يتبع العلماء فيما بينوا لهم ولهذا السبب كل الذي يكونوا يعملون في بلادنا حول القبار من ب ل ا ئ ه ا م ن تفريجها ومن تثييرها ومن صدوره ا ل ن و ح و ل ا ومن طواف الناس حولها ودعا هذا شرك لا يغفره الله الا اذا تاب العبد قبل أن ي ل و ن ه افهموا هذا هذا شرك أ ن ا اقول هذا والذي يرى ان هذا غير هذا انا, أقول علي, أنا علي الدليل القاطع ان هذا من كتاب الله ومن س ل ه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل عمل ا ل ج ا ه ل ي ة الاولى لا يقبل الله منه ص ل ا ة ولا صوم ولا ز ك ا ة ولا حد ذكرت لكم هنا في هذا المكان لما ضاقت زرع القريش برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوته يريدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم مساومه ا م س و كيف و ا ل ل ه محمد م ا دامت ان ل ي ا م ما ي ج ي بطريقه ش ب ع م ل ا ت ف ا ق ه ن ت ف ذ عليه ايام كده نعبد الله بطريقتك وحده لا شريك له وايام ت ا ن ي ة كمان ن ت ت ع ب د الله ب ط ر ي ق ما ن ح ا مع الله واللات والعزه والصلاه قبل ان ياتي الرسول ب ك ل م ة جاء جبريل من ع ن د الله الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه و ه ك ذ استمعوا ا لماذا قل افغير الله تعمروني اعبد ايها الجاهلون ولقد أ اوحي إ ل ي ك و إ ل ى الذين من قبل الله ن أ ش ر لوحظتن عملك ولا تكونن من الخاسرين بالله عليكم. إذا كان الرسول وقلت لهم ما اشركتك لا ي ح ب ط مفيش عملك, عملك الصالح المقبول المرفوع عند الله الله ي د ر ب ا ل أ ر ض يكون خ ل الارض ص مفيش م ع فبعضة غير ل ل والاستعانة ه دا ا ل ل ويقول ا ل ل السديد ك خلاص ر يقول, يقول يفتح كتاب لا ل ه ل يوجد ا سلام لشاق الشيطان لشاق الشيطان أيه م عمل ن إ ل ا الريح ا ل أ ح م ر عند شفت الذات شفت الذات جن او وبعدين يمدد الخروف ويعملوا ز ا و ي الخروف جنوبا بين عالمين ب ي ر ا أ ب ق ل ى و ب ي ر ا أ ح م ر خروف ليه ل أ ن ه د ه كافر و د ه مسلم ا لا أ ح احد الكافر وابل ل أ ي حدا ل مسلم عشان يضحي ب ن ا ا ل ا ث ن ي ن وعلى شر ق ا ل ي ف د ح ا ل ب ر م ج د ي ي ض ع و في فهم و ب بصره عن ي م ي ن لالا يقول بسم الله لانه دا قال بسم الله خلاص سبحانك يا رب ي س أ ل ا ل أ خ الكريم عن قوله تعالى أ ع و ذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إ ن ه ا بلوناهم كما بلونا أ ص ح ا ب الجنه أ ق س م و ا ل ي ص و ا منا مصبحين ولا ي س ت ي ن ف ت و ن فتنادوا المصبحين ان ي غ د و ا على ح ر ف ك م ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافون ت اي لا يدخلنها اليوم عليكم م س ك ي ن وغدوا على حد قادرين فلما ر أ و ه ا قالوا ما لا ضالون بل نحن محرومون الى اخر الايات هذه يا اخواني ايات المسلمين من منع الزكاة منع الزكاة هذا تهديد من الله للقوم الذين حذر قرية تهديد هذه هذا يزكون من منع منع من اصحاب اموالهم زكاة كان قصة ع ن د ه م حديقه م ج ن و ن ه فيها خيرات فرض الله عليهم ا ل ز ك ا ة فهم قاموا ق ا ع د ي يا جماعه د ع ئ م ا نزرع ونحسب ويجي المساكين يعملون ا ل م ب ا ه ر ه لكن لنعمل ترتيب جديد, جديد كيف وللا اننا بس بالليل نروح ا ل ز ر ا ع ة نحسب ونشيل ندخل الصباح لما يجي المساكين ي ق ب ي ح ك ا ي ة ن ق و ل لهم خلاص المساله انتهت اتفقوا في حاجة ا على ك د ه واحد منهم رجل حلال ب ن ق ى ل د م ا ا ل كلام د ا ئ ا ربنا اسكت انت ربنا ربنا ما هو سكت وسكت ج ا م و ا ت ا م ر هذا ا ل ت ا م ر ربنا علم نيتي انا بيتوه ما كان في ا ل ن ي ة علمه الله سبحانه وتعالى ه م رجل من هنا ربنا سبحانه وتعالى ارسل عليها ملكه طاف عليها طائف من ربك و ه م ايمون فاصبحت كسرين جراءه ماتت مات. امنا خلاص اصبح خلاص أ ص ب ح ت م ح ص و د ة انتهى كل ما فيها جميل جماعه فانطلقوا وهم يتخافون ت د ر ا ح ة هلا ي د خ ل منها ا ل ي و م ع ل ي ك م مسكين مسكين أ س خ د وضعت صوتك ما تتكلم اعمل حركات فانطلقوا وهم يتخافون ت د ر ا ح ة مشي خطوات خطوات مسكين, مسكين ما يسحب هلا ي د خ ل منها ا ل ي و م ع ل ي ك م مسكين مسكين ما يسحب هلا ر يدخلون م عليها ميسرين ل ا ل ز ر ا ع ة هجات ا ل م ش ك ل ة قالوا ا نعم قالوا ر م ن نعم قالوا نعم قالوا ا نعم قالوا نعم قالوا ب ع ض م قالوا نعم ك قالوا نعم قالوا نعم ت ا ل ر و ا نعم قالوا ف ك ر ة د نعم قالوا ن ي م قالوا ج م ع م قالوا لم اقل لكم لو ا لم ا تجب لكم ج ي ل م ا ح ذ ر تجب ك م ههسر ربنا ا ا لكم ع ذ ذ ا بالطريقة ب دي و ه الناس ليتامروا على الله ا ل أ غ ن ي ا ء ي ؤ ت ي ه م الله من فضله ي ؤ ت ي ه م الله من ماله مال اتاه م الله من عنده سبحانه ف إ ذ ا به ي ب خ ل به ولا يخرجون حق الله سبحانه وتعالى و إ ذ ا اخرجوه ب ط ر ي ق ة الله على ان الله ش ا ل غش ونفاق ولخبته لا تتق الله ي ك ل م مكيالا ويحب ويضعف حيث أ م ر الله هذا أ ص ب ح قليل جدا جدا وهذا تحذير من الله للذين ع ب ت و ن ولكن أ ق و ل ه ا ب ص ر ا ح ة الناس اللي ما بيزكو ولا تكن الخير ماشي ا ل ر أ س م ا ل زايد لكن هذا نوع ربنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ه ا استدراج لا ا ر ف م ان الاستدراج يستدرج ربنا عشان تمشي ت و ل ك في ا ل حبل لكن اذا اخذك بعد ي ن م ان بطريقة ت ف فما تطلب خ ا مهما اهلك مر ع ي بعد الناس يقولوا لا احنا ما ما نخليهم يعدها عدها انا خلاص العين ما فهذا عدوهم ضربتهم وخلط يجب ونعم ا ت ه د ي د من الله سبحانه وتعالى لما يعزكى اجتهد هذا القبر و الله ا س أ ل ان يهديني و إ ي ا ك م صراطه المستقيم وان يرني و إ ي ا ك م الحق حتى, حتى يرزقن اتباعه ا و يرن الباطل باطلا يرزقن اجتنابه ا انه تعالى سميع مجيب اللهم انا م س أ ل ك من كل خير س أ ل ك منه نبيك محمد صلى الله عليه و سلم و ن ع ي ذ بك اللهم من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه و سلم ربي يا أ ك ر م ا ل أ ك ر م ي ن أ ن تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء ا م ن ا وحزمنا و أ ن ترزقنا تلاوه ليلنا النهار و أ ن تيسر لنا فهمه والعمل به و أ ن تجعله عده ة لنا ل ا ح م ل ل ا لنا ذ ي ليظهره أرسل رسوله بالغدى وبالحق على ل ا د كله ولو كره ولو ل والحمد لله الذي الأميين رسولا منهم يطلع عليهم م منهم ش ر ك و ن آياته في بعث وليزكيهم وليعلمهم الكتاب و ا ل ح ك م ة وان كانوا من قبل لفي ب ل ا ل ودين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أ ن هدانا ل ل ه واشهد أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له واشهد أ ن نبينا محمدا عبده ورسوله المنزل عليه من ربه يا أ ي ه ا الرسول بلغ ما أ ن ز ل إ ل ي ك من ربه و إ ن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس فبلغ صلى الله عليه وسلم ا ل ر س ا ل ة و أ د ى ا ل ا م ا ن ة وجاهد في الله حق جواده حتى أ ت ا ه اليقين من ربه ما ترك شيئا يقرب الناس الى ربه ويدينهم ن ه الا أ م ر ه م به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 قبل أ ن أ ب د أ درسي أ ع ت ب ر لاخواني ان ل ذ ي طلبوا م ن يكون أن ي درسنا هذه ا ل ل ي ل ة هو خ ط ب ة ا ل ج م ع ة في هذا اليوم ولكن أ ن ا استحسنت ان أ و ا ص ل درسي الذي كنت أ ت ا ب ع ه في هذا المكان وهو الذي كان عنوانه علامات التوحيد الخالص أ و وسائل التوحيد الخالص أ و ب ل ا ء ا ل إ ي م ا ن و ا ل إ س ل ا م الصحيح وقلت أ ن هذا ا ل أ م ر على حسب فهمي وفهم بعض أ ه ل العلم ر ه م الله عنه عن ا ل إ س ل ا م خير الجزاء لخصوه في ط ا ع ة الله ورسوله أيضا ثانيا ا تقوى ب الكتاب ا والسنة ع ت الله سبحانه وتعالى و ا ل ث ا ل ث ة اتباع الكتاب و ا ل س ن ة والرابعه ة ي الاحتكام إ ل ى كتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم والخامس ة الحكم بما أ ن ز ل الله تبارك وتعالى والسادس ة الرضا بحكم الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم هذه ا ل أ ش ي ا ء ا ل أ ر ب ع ة هي إ ذ ا عملنا بها أ و عمل بها المسلم ونفذها ح ق ي ق ة التنفيذ يكون مسلما حقيقيا كامل ا ل إ س ل ا م ويكون متبعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في ف الدرس ا ل أ و ل تكلمت عن ط ا ع ة الله و ط ا ع ة رسوله صلى الله عليه وسلم وذكرنا ا ل آ ي ا ت و ا ل أ ح ا د ي ث ا ل د ا ل ة على ذلك وفي الدرس الثاني أ ي ض ا تحدثنا عن تقوى الله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين اليوم درسنا في اتباع الكتاب و ا ل س ن ة لان ط ا ع ة الله و ط ا ع ة الرسول وتقوى الله هذه لا يمكن ابدا تكون ح ق ي ق ة الا ب م ت ا ب ع ة كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لان ع ب ا د ة الله اصلت اين على اصلين الاصل ان يعبد الله وحده لا شريك له يعني يعبد الله وحده لا شريك له هذا الاصل الاول و ا ل ا س ل الثاني هو ان لا يعبد الله إ ل ا بما شرع يعني لا يجوز ل أ ح د أ ن يعبد الله سبحانه وتعالى من عند ر أ س ه أ و ب ر أ ي ه أ و ب ر أ ي آ خ ر ي ن انما يعبد الله سبحانه وتعالى بما أ م ر الله به سبحانه وبما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ا ل أ ص ل لا بد منه ولا بد من الوقوف فيه ل أ ن الله سبحانه وتعالى خلق الخلائق ليعبدوه وما أ خلقت الجنه والانس إ ل ا ليعبدون هذه ا ل ع ب ا د ة ما تركها الله سبحانه وتعالى ه م ا للناس أ و لم يقل سبحانه وتعالى ا ع ب د و ن بما شئتم إ ن م ا قيدها وجعل لها نظاما واحدا لا يمكن لرب الله غيره وهو م ت ا ب ع ة الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن ك ن ت لا يجوز لك أ ن تعبد الله من عند نفسك أو تخترع من عندك تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. فاصل العبادات يجب أ ن تكون م أ م و ر وأن أمر تكون ا ل ل ه ب ه او أ أ م ر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ا ل أ ص ل ا ل أ و ل ا ل أ ص ل الثاني يجب أ ن تكون هذه العباده ة ببيان الرسول ا صلى ل ل عليه عبد عليه علم وسلم الرسول صلى الله وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم الممتلك هذا هذا وكما كما من من إ ذ ن ا ل ع ب ا د ة يجب أ ن تكون ق ا ئ م ة على الاصل الصحيح الواضح البين من أ م ر الله و أ م ر رسوله صلى الله عليه و سلم ومن تفقه في الدين وهذا الركن ا ل أ و ل من اركان ا ل إ س ل ا م أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ش ه د أ ن محمدا رسول الله هذا ج ل ي ل ص ب و ط ا ل ا ل و ه ي ة او ا ل ع ب ا د ة لله وحده لا معبود بحق إ ل ا الله سبحانه وتعالى لا إ ل ه إ ل ا الله لا معبود بحق إ ل ا الله و ف ي لجميع ا ل آ ل ه من د ي ن ه سبحانه و إ ث ب ا ت ل ا ل و ه ي ة الله وحده لا شريك له لا معبود بحق إ ل الا ا ل ه ه ذ م الله ق ا ه ه أ العلم إجمالا لا ا ل ل يعبد إلا رسول الله محمد هو الرسول الذي الله الذي الله الذي أرسله الله رحمة للعالمين محمدا استفاه اختباه بأشهد أن هو محمد رحمة اذا أ م ر ه الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ هَتَاكُمُ ع ن فَانْتَعُوهُ ه إذن ب ا د ة الله يجب كل مسلم أ ن ي س أ ل عن أ ي ع ب ا د ة ذكر تسبيح تهليل ص ل ا ة صيام ز ك ا ة حج أ م ر بمعروف نهي عن منكر زواج كره موت أ ي ج ن ا ئ ز ا كل ذلك كل ذلك يجب أ و ل أ ن ن س أ ل نعرف ما هو حكم الله في هذا ثم نتساءل السؤال الثاني كيف فعل ذا الرسول صلى ل ل هذا عليه وسلم ه هو المنهج الصحيح وهذا هو الذي ينبغي للمسلمين أن يرقه ان ذكرت إذا لكم ر فيما مباه أ د ا ا ل ن ت يفقهوا الله لا يمكن أبدا نتيع الله إلا إذا التزلنا بالقرآن يمكن نتيع ا ل ر قراءة تدبر تدبر آ ن منا ثانيا منا يحتاج شيء يحتاج أولا وقبل كل إلى ف م معنى الآيات التي نزلت من نزلت الآيات الذي الله سبحانه ت ع ل ى ثالثا يحتاج مننا تنفيذ امر الله بعد ان ع ل م ن ا امر الله اذا فرض الله علينا ان نعمل بما امر الله به سبحانه وتعالى الرابعة ان نبين للناس هذا الدين لان الدين امان في اعلاقنا اذا طرأنا القرآن فهمنا معنا القرآن عملنا به فرض الله علينا أن نبين للناس فرض نبين به نبين معنى ان في اذا ان نبلغ للناس ل أ ن ن ا نحن المسلمين املاء الله على هذا الدين نحن الذين نبلغ دين الله نحن الذين ننشر دين الله وهكذا وهكذا فرض الله العلماء ننشر ولعن الذين آتاهم الله وكتموه ذلك على بعد ثم آتاهم العلم تبارك وتعالى يقتلونه الناس قال إن ما أ ن ز ل ن ا من البينات والهدى من بعد ما بين ا ه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعبون وهكذا شريع النظام الله سبحانه وتعالى هو رب الناس ل الله سبحانه وتعالى خالق القوم المتسرع في هذا الكون إذن هو أيضا الأمر والناهي وهو المشرع ل ن سبحانه إذن ا هذا هذا أيضا س هو هو هو وهو في الناس ليس, ليس, ليس لهم حق التشريع إ ن م ا التشريع حق لله س ب ح الله ن ه و ت ع ا ى حكم وله النهي أ م ر وله ل ا وله كل شيء العبد ما عليه إ ل الا أن يطيع سيده ا ع ب د م عليه ل إ ان أ يطيع ا ل ا م ر خالقه الله سبحانه وتعالى ما أ ذ ن ى للناس إ ل ا أ ن يطيعوا رسوله وقال لهم لم ي ط ي ع ا ل ر س و ل فقد أ ت ا الله ط ا ع ة الرسول صلى الله عليه وسلم هي ط ا ع ة من ا لله سبحانه ل أ ن الله تبارك وتعالى هو الذي أ ج ل ى للمسلمين أ ن يتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك الله, الله, الله فيكم ايها ا ل ا ح ب ة من هذا المنطلق يجب ان نعلم جميعا ان الله عندما انزل ا ل ق ر آ ن والرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه وبينه للناس ما ترك فيه ص غ ي ر ة ولا ك ب ي ر ة الا بينها والرسول على الحياة قيب وفي ه و اشرف مكان ج ع ر ف ا ت جاء الوحي من الله تبارك وتعالى يبشر الرسول الكريم يبشر هذه ا ل ا م ة الى يوم ا ل ق ي ا م ة ويقول تبارك وتعالى اليوم ما اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي و ر د ي ت لكم الاسلام دينا اذا ما دامت الله سبحانه وتعالى رب كل رب شيء وخالق كل شيء. ومالك خ ا ل كل ق شيء و كل شيء يقول أ ك م ل ت و أ ت م م ت شيء أ ك م ل ه الله و أ ت م ه الله هل هذا يحتاج إ ل ى تعديل من الناس أ و اختراع أ و نظرات أ و اي شيء آ خ ر بعد ذلك إ ن كنا نحن مؤمنين بالله سبحانه إ ن كنا مؤمنين ب أ ن القران حق و ب أ ن أبدى ا ل ق ر آ ن ا ل كتاب في الوجود هو ا ل ق ر آ ن والله يقول ا ل يوم اكملت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمه وذكرت ر ب ي ت لكم في هذا المكان أ ن ا ل إ م ا م مالك رحمه الله و أ س ك ن ه ف س ي ح ه جناتي اعتمادا على هذه ا ل آ ي ة قال للمسلمين و ب ي ن لهم من, من ابتدع بدعه يراها ح س ن ة فقد زعم ان محمدا صلى الله عليه وسلم خال الرساله لقوله ل تبارك وتعالى اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و ا ت م ل ت عليكم لامتي و ر ب ي ت لكم الاسلام دينا هناك شيء يجب أ ن أ ت ط ر ق عليه قبل أ ي ا م كنا في ج ل س ة فيما يتعلق في أ م ر ا ل د ي ن وجاءت ك ل م ة بدعه وما بدعه و إ ذ ا ب أ ح د ا ل ح ض و ر ي أ خ ذ ك ا س ا ل ماء ويقول إ ذ ا كان أ ق ل ن ا كل شيء ب ا ل ب د ع ة معناها الشرب بهذه الكباره س ه ه ذ بدعه هذه م ص ي ب ة من المصائب وهذا فهم خاطئ يجب على المسلمين ان, يجب على المسلمين أن يعقلوه ا ل إ س ل ا م مبارك الله فيكم دين د ي ن أ ن ز ل ه الله للناس جميعا فتح الناس سبحانه للناس الله سبحانه وتعالى الباب للناس فيما أ ح ل الله سبحانه وتعالى قل أحلى الله بما كيف ش ي ت أ ل ب س أ ن ك ح إ س ك ر هذا ما تعرضت فيه ا ل ش ر ي ع ة الاسلاميه إ س ل م ي الشريعة ة ا ل إ ة قائدة جعلت عند أ ا ل ب د ع ة ماجات مثلا انت سكنت في ص ر ا ع عملت ص ر ا من طوب من اول ب ق أ طابق ثاني طابق, طابق رابع سكنت في م ا ط ح ه ا ل ص ح ا ب ا س ك ن هذا ما تعرضتش من ا ل ش ر ي ع ة ا ل ش ر ي ع ة ما دام ز يكون بيتك على قدر بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ما ع م ر ا ل ش ر ي ع ة بهذا ا س ك ن بمحل ا الله ا س ك ن البيت ا ق ا ل بيت ثاني ثالث ل أ ع م ل ك م ا تشع ن يجب أ ن يكون البيت مصدر ا ل م ا ل الذي بنى منه يجب أن يكون حلالا لا تزول الغشاء ف ولا تزول الغشاء ولا تزول الناس ولا تزول الناس م ا ي ر س ل ي الاكل ت ا ش كفته دمع ا ت كباب ل ش لا ش رسول م اكل اكل دي هذا ما تكلمت فيه الشريعه اطلاقا و ت ر ك ت الباب م ر ت و ع للناس ي أ ك ل حسب براتهم حسب ع ص و ل ه م حسب ظرورهم البس اعمل ما تشاء لكن ا ل ب د ع ة التي يتكلم عنها الاسلام و حذر عنها الرسول صلى الله عليه و سلم هي ط ر ي ق ة التعبد كيف تعبد الله كيف تعبد الله هذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا س ه و قال للناس جميعا لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثير فلا يوجد في الوجود اعبد من محمد صلى الله عليه وسلم الله يكون امامك وقربتك أ س و إ ل ى الله محمد صلى الله عليه وسلم تعبد الله على طريقه محمد صلى الله عليه وسلم أ م ا في الدين في الدين الذي د ي ن ا ل قال الله أ ك م ل ت و أ ط م م ت تجي تخترع انت اذكار تانية و ت ع العظيم ا هذا الخطر بالتالي ايضا الله اكمل الدين و اتم اللعنه و داعى ي ن تبطى رسول ل الله بالشريعه س م ا م ن ة او باسم الحرية أو بإسم الحضارة القرى ع ن ان يبدلوا ش ر ا ل ل و ي ت داعى ت و باحكام من وعوده او نجوس من ي د خ ل هذا ا على المسلمين ه ما حرمه الله سبحانه وتعالى ه ذ ان ما حرمه الله ح س ب ه وتعالى أن ناتي ل ل أ بشرع لم يازن ج به الله يرجو ر ح م ة الله يخاض عذاب الله يرجو ج ن ة الله أ ن يتخذ ح ي ي د عنه و له إ ي م ا ن ا اخر او ق ص و ه اخرى ويتبع غير السبيل الحق الذي وجل به ا ل ق ر آ ن من عند الله وسار عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا شؤون التي نزلت من السماء وبينتها الله وبينها الرسول وسلم القرآن تدخل التي نزلت السماء الله صلى الله عليه وسلم. أي من يأتي ليحالي ربنا اعتبر من من في في أي سبيعة أي يأتي من أ ن يعمل أ ي شيء غير الشرع هذا. هذا جعل نفسه شريكا لله ومن اتبعوه في هذا المبدا ايضا و ق ع في ج ر ي م ة الشرك باعتبار اعطوه سنه اله ل الحق سبحانه وتعالى م ا ف ي ش ر ي ع ة بعد شرع الله ما ا في ق ن وكذلك ن قانون بعد قانون الله و م ا ف ي و عبادات ولا في انكار ولا في ا و ل ا د ولا في تسبيح بعد ان سبح الرسول صلى الله عليه وسلم وكبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر ل المسل... صلى الله ل ل ي ه و س وعلى رسول المسلمين ا ل ا و ل ا د التي ا ا ذ ك ر ل يذكرون الله بها ا يا اصل و او قم من أراد شيء تك على صلاحة ان من اراب معرف ه ذ المراجع كثير ت ا الأذكار ب النبي من الناس لما قلنا ان اي ع ب ا د ة لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعه ذ ا أن أننا نشتم الناس نشب الناس وأنا أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله ما, ما سببنا أو أبرأ أحد نشتم نشب نحن إلى ما تكلمنا في أ ح د إ ن م ا قلنا أ ي ع م لم ل يتأي ع ب ا د ة لم يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردوده ة على ع ل ف ا مردودة على فعلها وعلشان ى أ ن ا قلت في هذا المكان وفي غير هذا المكان لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ومن كان عمر الفاروق الخليفه الشاري م وامكان اسمان عثاء ل خ ف ة السام ومن كان علي بن ابي طالب الخليفه الرابع والله وبالله وتالله لم يكن في الوجود هنا ق ا د ر ي ة تجاريه سمانيه احمديه زخشبنديه داسوقيه برهانيه ختنيه اسماعيليه كل هذا لم يكن اطلاقا في الوجود ما كان في من م أن طال هذا كان موجود وكان ج و و د في دين النبي صلى الله عليه وسلم نقول هاتوا برهانكم إن كنتم ص ان ي هاتوا ه ا ب ر ن كنتم م إ ك ن صادقين هذا كتاب الله يسلم ب ي ن ا هذه س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم ورب ا ل ع ز ة تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات قال ف إ ن تنازعتم في شيء ف ر د و ه إ ل ى الله والرسول إ ن كنتم تؤمنين بالله و ل ي م ا ل آ خ ر ذلك خير واحسن ت أ و ي ل ا ل ل ل م م م س ي ي ن أن ع و ا هذا ا أن ل د ي ن دين ا ل ل ه الدين هو الله يقول إ ن الدين عند الله الاسلام الله أ ك م ل الدين واتمت م ع ن ى والرسول صلى الله عليه وسلم ا س ت ف ا ه الله واتباه الله ولا ش ك ما في اليوم مسلم مهما كانت ع ج ي د ه مهما كان عمله ما أ ع ت ق د أ ن مسلم الولاه يقول ان رجلا اعبد من محمد صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله بطريقه صلى ل ا محمد اعبدوه كما م كان يعبده محمد صلى الله عليه وسلم لأن ربكم الرحمن في كتابه العزيز ربكم كتابه في يقول يستقاموا على طريقته فإنما من عبد الله على ط ر ي ق ة محمد بن عبد الله و ح د ة عرض الله تريد جنة اعبد الله بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين لا يجوز فيه اختراعات ولا ت أ و ي ل ا ت ولا م ل ا م ا ت ولانه ولا شطحات ل أ ق ر آ ن نزل به الوحي ا ل أ م ي ن من, من عند الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى فرض على المسلمين م ت ا ب ع ة اوامره واوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تعيثون الإسلام عندما جاء التشريع التشريعات الناس. كلكم هنا الناس جاء التسريع تسريعات جعل على دخلت خطر ان ا لانه ي و م ما يقلق ليس من القرآن قيمة بين المسلمين. ليس من محمد صلى الله عليه وسلم المسكينين لماذا؟ لانه قيمة بين ظهر في ا ل شاشه ة ن الاسلام ك في شاشة ا ونصب الى الاسلام جورا ما يسماه و ه علم ل ل ب ا ط ظ ر علم الباطل س م ع م ا ل وهناك صوروه بتصوير اخر وقالوا علم الحقيقه ة الشريعة الحقيقة وعلم يعني علم الحقيقة علم م ص وعلم ص ي ا ل ش ر ي ع ة هو العلم الذي نزل به جبريل من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم برد بكتاب الله و س ن ة رسوله عرض الحائط ولا أ ر ي د أ ن أ ط ي ل الكلام في هذا الموضوع ل أ ن ن ي إ ذ ا أ ر د ت أ ن أ ت ت ب ع هذا لي من ا ل أ د ل ة ا ل ق ا ط ع ة ا ل ب ي ن ة بكتبها بسرعاتها ن هناك من يعتقدون أ ن مقام اوليائهم اعلى من مقام الانبياء أ ن ي لأن الأولياء الأنبياء يحى إليهم و الدين أ و هذا ا م ا الدين ه وقبل أ ن يحاسبني أ ح د ا منكم أ ن ا أ ع ل م وإشهد الله ان ل ل ه أ الله سيحاسبني على كل ك ل م ة أ ق و ل ه ا س أ س أ ل عنها بين يدي الله يوم القيامه فاتقوا ا ل ل لا الله الدين هو الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم عباد بينه هو فقط ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هو دين الله الذي ي ر ض ا ه الله الذي ي س أ ل الله الناس عنه يوم ا ل ق ي ا م ة والذي ي د خ ل الله بسببه الناس القله ل او عباب الله يدخله الله تنقيص أو تجريحا أ أنا ح د ذكرت اسم أحد. انما أ ق و ل ا ل أ ص ل في الدين هو م ت ا ب ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم الذي لا ي أ ت ي ه الباطل من بين يديه ولا من خلفه و أ ن ا لا أ ن ك ر أ ن ك م أ ن ت م ا ل آ ن تشهدون وتعترفون أ ن ه لا يوجد كتاب في ا ل أ ر ض أ ف ض ل من ا ل ق ر آ ن إ ذ ن القضيه منتهيه إذن على علماء المسلمين فقط ق ع المسؤولية الكبرى بأن لا يأخذ بأن أ خ ذ ت م ف ا ل ل نوم تلائم بأن يبينوا هذا القرآن وأن يبينوا سلة الرسول وسلم تلائم سلة صلى الله عليه هذا يكون حتى الناس امرهم على بينة من وليعلم ح ت ى ا ن انزله الله وكما بينه ه الله الله م كما وكما الرسول صلى ي ه و س ل و ه ك ذ ا ا ل ل ه س ب ح ا وتعالى الإنسانية ا ن ه وليعلم ليعطي ل درس ب ش ر ي ة درس خاطب اعظم رجل خلقه الله سيد ولد ادم اجمعين محمد صلوات الله وسلامه عليه المبعوث رحمه للعالمين انظروا الى اوامر الله لهذا الرسول الكريم ماذا يقول له الله سبحانه وتعالى اذهبوا معي الى خالقنا و ح عز وجل ي ط ب هذا الرسول ا ر ك ي معي يواجه البشرية ج م ا ق و ل قل ي ا ايه ا ل ن ا س ق د جاءكم الحق م ن ربكم فمن ا ت د ن معي ا المسيح قلنى ومن فانما ل ه بالله وهاب ا وما انا الوكيل واتبع اصحنا الكلام واخر عليكم معاي, خلوك معاي معايش. إذا ترى اني انا خليك خليك معاي كده ترى معايش اذا م ع ذ وماذا ر لكن ا س ع م أقول وماذا تقول آ ي ة ا ل ق ر آ ن واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين يا مسلمين ماذا ا يقول ل ل هذا ه نداء م و ج ه للرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي غ ض ر الله له ما تقدم من قلبه وما ت أ خ ر وعلماء ا ل إ س ل ا م يقولون أ ن هذه ا ل آ ي ة خطاب للرسول ولكن ك أ ن م ا ا ل أ م ة باسرها مخاطبا لكل ل ه سبحانه و ع انسان و اتبع يا عبد ما يوحى اليك من ربك. ماذا ماذا الذي أحي إلينا من ربنا في من ربك ما يوحى إليه. شوف ل أصبر. أصبر لماذا لماذا كلمة أصبر؟ لأنك بكلمة الحق إذا قلت قال الله قال رسول الله القائمة السود المجرمين م من أما سمعتم ة أصبر أصبر أصبر جاءت إذا إذا نتغت إنت حتكون في حتكون في ما سمعتم كيف كانت تقول قريش في محمد صلى الله عليه وسلم اربعين سنه قبل ا ل ن ب و ة والرساله محمد الامين محمد الصادق هذا ما كان يقلى به الرسول صلى الله عليه وسلم اربعين سنه ة محمد صلى ل ل ا عليه وسلم كان حتى بعد الرساله ة بعد قالوك صاحر ا ل و كان ذ ب م ج و ن ك العلم ن ا منهم إذا عنده خاف عليه لا ي يعتمد عليه أ ح د ا الا محمد صلى الله عليه وسلم أ ه ل الجاهليه ة ج م عادوا أنهم ع هاربوا لماذا قالوا له كاهن لماذا قالوا له س ا ح ر لماذا قالوا له كذاب لماذا قالوا له مجنون هل اعتدى على ارض أ ح د هل س ط ن أ ح د هل ضرب أ ح د هل أ ك ل مال احد لانه أ قال لهم اعبدوا الله, أعبد الله ولا تشركوا به شيئا هذه هي الجريمه التي ارتكبها محمد صلى الله عليه وسلم وصدق الله حيث يقوم عن هذه الجزئيه بالضبط ر أسرها هذا سيطح في هذا شيء عجيب كل ل ل ه ت ن ف ع ل ل عزه ا ن ف ع لا مناد لا ه ب ل لا ود لا سواء ب ي ل ا ل ب ل ح ب و ن ا ان يفزعونا اهل الخير حبل الحفظات بيننا وبين الله شفعونا عند الله يجي محمد ي ج ر ه م بدر القلق الجماعة دي الجنة جنة قالوا لأدو بالله عليكم السيرة يا اخواني السيرة عليكم يا السيرة اقروا جنه ي الرسول دعو م ج ن ولكن مدرسة. الرسول يعطي مدرسة مدرسة ابداعات يعطي ادعاة يعطيهم عليه الله محمد صلى الله عليه وسلم مدرسة ولهذا س م مدرسة و ل ما أ ث ر عنه إ ط ل ا ق ا وقف ان يدافع عن نفسه ويقول ن س ت ب م ج م ل ا ق ا ل ح ا ه ولست بكاهي ولست بسعر اصلا ما أمل ه امل احتسبا الله هذا وحده ولكن رب العالمين ل ما تركه إلى سفر السفهاء وغوغاء الغوغاء ولكن جاء ا ل ق ر آ ن الجلجل من فوق سبع سنوات يقول للرسول نون والقلم وما يسطرون ما أ ن ت بنعمه ربك بمجنون و إ ن ك لعلى خلق عظيم فستنصر ويبصرون ب أ ي ك م المفتون ان ربك هو أ ع ل م بمن دل عن سبيله وهو أ ع ل م بالمرتدين من ف ر ي ة المشترين ودجل ا ل م ب ج ل ي ن و ش ع و د ة المشعبدين الرخوان سبحانه وتعالى دافع النبي صلوات الله وعندما قالوا ايضا شاعر قالوا شاعر كاري الرسول سكت وقال له انا ما شاعر ترك الامر الى فاتر السماوات و ا د ا بجبريل ا ل ا م ي ن من فوق سبع سماواته ي ع ظ م من ش ع ر محمد صلى الله عليه وسلم ويقول فلا اقصم بما تنصرون وما لا تنصرون إ ن ه لقول رسول كريم. رسول كريم تعالوا هذا وما هو بقول شاعر قليلا لا ت ق م ن و ن قليلا لا تذكرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين, العالمين. العالمين يامه محمد نحن الان بيننا وبين التنزيل من رب العالمين كما بين السماء و ا ل أ ر ض ا ل ق ر آ ن اليوم ل ي س ب له و ظ ي ف ة بين المسلمين إ ل ا حجاب حجاب ثمينه او نحايه اشرب شرب روح اغسلت صبات واحد يدجل يقولك ل افتح لك الكتاب و ا ح د كان يقولك ل مشعر عملية ا ل ع م ل ي ة اللي حصلت ا ل آ ن قبل ش و ي ة تعال هات فلوسك عشان ا ج ل ب ه ا منك اسمها منك ب ا ل آ ل ا ف سحر سب... سبعه آ ل ا ف جنيه باعت على رجل بتشعر زوجتك ولكن ا ت ا ل س ب ع ة آ ل ا ف ر ا ح تصبح و له مسجوني خلاص مئه ا ا الآن ل التي الف ا ق جنيه ه هي、أقوم. يهدي للتي هي القرآن هو د ي للتي للتي القرآن الذي أقوى أقوى قال الله ن ولانزلنا هذا ا ل ق ر آ ن على جبل لرايته خاشعا متسدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس العدل